أحسن الله ليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين الأخ بعث بفائدة يقول الحديث ما من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان قال لفظة حاجب ثابتة في النسخ التي قرأت على المصنف ساقطة من النسخ الأخرى قال ثم إن هذه اللفظة ثابتة هذه اللفظة يعني حاجب قال ثابتة في النسخ التي قرأت على المصنف ساقط من النسخ الأخرى ثم إنها ثابتة في صحيح البخاري في رواية الكشميهني وجزاكم الله خيرا جزا الله أخانا على هذه الفائدة وهي زيادة ثابتة في هذا الحديث صحيح البخاري وأيضا ثابتة في نسخ العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ليس بينه حاجب ولا ترجمان ليس بينه حاجب ولا ترجمان لأنه يلقى الله سبحانه وتعالى لا يكون بينه حاجب ولا يكون أيضا بينه وبين الله سبحانه وتعالى ترجمان نعم أحسن الله ليكم يسأل عن نفذة لبيك فيما يخص الناس هل تقال إذا نودي شخص لبيك هي بمعنى الاستجابة وتلبية النداء معنى أنا مستجيب وملبي نداءك فإذا نودي وقال ناداه أحد وقال لبيك بمعنى أنا مستجيب أو نعم أو مستعد لأن, تقوم لأن أقوم بما تأمرني به لا حرج فيها نعم أحسن الله ليكم يقول ما معنى قول ابن القيم رحمه الله وصوته من صفات إذاته الصوت صفة لكلام الله سبحانه وتعالى صفة لكلام الله سبحانه وتعالى والله جل شأنه كما مر معنا يتكلم بصوت يسمع فالصوت صفة لكلام الله يتكلم بصوت وعرفنا أن هذه اللفظه جاء مصرحا بها في بعض الأحاديث ومن هذا الحديث الذي ساقه المصنف وكذلك حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه والايات التي فيها إثبات النداء هي أيضا بحد ذاتها داله على ثبوت هذه الصفة لله جل وعلا نعم أحسن الله ليكم يقول كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه الحديث وقوله سبحانه ولا يكلمهم الله قول الله سبحانه وتعالى ولا يكلمهم الله أي الكفار ولا يكلمهم الله أي الكفار جاء في آيات أخرى ما يثبت أنه جل شأنه يكلمهم مثل قوله اخسأوا فيها ولا تكلمون هذا كلام يكلم الله به الكفار قال اخسأوا فيها ولا تكلمون والقاعدة أن الشيء إذا أثبت ونفي فإن المثبت غير المنفي إذا أثبت ونفي يعني أثبت الكلام ونفي لا يكلمهم وجاء في آيات أنه يكلمهم فالمثبت من الكلام غير المنفي هذه قاعدة في هذا الباب فهنا أثبت كلاما ونفى كلاما أثبت كلاما بقوله قال أخصوا فيها ولا تكلمون ونفى كلاما بقوله لا يكلمهم فإذا الكلام المثبت هو كلام الزجر والتقريع والعقوبة والنكال والكلام المنفي كلام الانعام والإكرام والإحسان والتفضل نعم. أحسن الله عليكم. يقول ما معنى قولنا أن كلام الله سبحانه وتعالى قديم النوع حادث الاحاد قديم النوع أي لا لم يزل ولا يزال متصفا سبحانه وتعالى بالكلام. لا يقال إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به. بل بل إنه سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما جل شانه ومتى شان فهو قديم النوع, قديم النوع ولا يقال إن إنه اتصف بالكلام بعد أن لم يكن متصفا به بل, بل هو جل وعلا بأسمائه جل وعلا وصفاته أول ليس قبله شيء سبحانه فالكلام قديم النوع حادث الآحاد أي آحاد الكلام مثل التوراة والإنجيل والقرآن وآيات القرآن حادث الآحاد حادث الآحاد قال الله تعالى ما وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوا وهم يلعبون محدث أي متجدد يعني سمعوا اولا تكلم جل شانه بالتورات ثم تكلم بالانجيل ثم تكلم بالتورات نزول ايات القران والسوره ف هذا معنى قول حادث الاحاد فهو قديم النوع حادث الاحاد نعم احسن الله اليكم يقول قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد هل يشمل ذلك المسلمين فقط أم هو عم في الكفار الأقرب أن هذا خطاب للمسلمين خطاب للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومن اتبعهم بإحسان نعم أحسن الله ليكم يقول هل الرجل الصالح الخضر هكذا يقول من الأحياء كمثل عيسى عليه السلام أم من الأموات وهل يظهر ويتقابل مع بعض الناس دون أن يعرفوه أم لا الصحيح أن الخبر لا يكون من الأحياء بل مات بل مات والله أعلم في بوقت وفاته لكنه قد مات والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في الحديث الصحيح قال للصحابة رضي الله عنهم لا يأتي مئة سنة وتبقى نفس يعني من النفوس الموجودة في ذلك الزمان، فلو كان الخضر موجودا إلى ذلك الوقت لا مات من جملة هؤلاء، قد يكون مات قبل ذلك، فالله أعلم متى مات، لكنه بعد ذلك الحين الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فيقطع بأنه ميت، يقطع بذلك ويجزم به وليس. عند من يقول بحياته وبقائه دليل بل قوله مخالف لي نعم. أحسن الله ليكم يقول ما معنى قوله, قوله, صل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغسل حوبتنا في الدعاء حوبة الإنسان أي ما وقع منه حوبة الإنسان ما وقع منه من خطيئة وما وقع منه من ذنب فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرسل, أن يرسل ذنبه وفي دعاء الاستفتاح ورسل ورسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد فالحوبة هي الذنب والخطيئة هنا أحسن الله عليكم يقول قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فيها دلالة على كفرة أسماء الله فكيف توضيح ذلك لأن المقام المقام مقام ثناء ومدح لله عز وجل وتنزيه له جل شأنه ومن يقرأ الآيات من أول السورة سورة الشورى يجد كلها مقام ثناء على الله بذكر أسماءه وصفاته في أثناء ذلك قال جل شانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء المعطلة يفهمون من الآية فهما هو أبعد ما يكون يقول ليس كمثله شيء أي ليس له صفة ليس له صفة فيجعلونها مستندا لهم في نفي الصفات بينما لما قال ليس كمثله شيء أثبت لنفسه السمع والبصر جل وعلا فقوله ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء أي أنه سبحانه وتعالى له النعوت الكثيرة والصفات العديدة التي تفرد بها تفرد بها سبحانه وتعالى فلا فليس له في صفاته جل وعلا مثيل نعم أحسن الله ليكم يقول كيف نجمع بين هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحد من الجنه بعمله وبين قوله تعالى تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون الجمع بينهما أن الباء في كل من الموضعين لها معنى الباء في كل من الموضعين لها معنى وعرفنا القاعدة فيما سبق إذا أثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي فهنا قال لن يدخل أحد الجنة بعمله نفى ذلك عليه الصلاة والسلام والآية ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الآية فيها اثبات والحديث فيه نفي والقاعدة ان اذا اثبت الشيء ونفي فالمثبت غير المنفي فقوله ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون اي بسبب اعمالكم فالاعمال سبب جعلها الله سبحانه وتعالى سبب لدخول الجنة كما ان الاعمال السيئة سبب لدخول النار لكن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة وهذا الدخول برحمه الله لأن هذه الأعمال تكون على سبيل المعاوضة والمقابلة وإنما دخول الجنة بسبب الأعمال برحمه الله ولهذا قال لن يدخل أحد الجنة بعمل على سبيل المقابلة. على سبيل المقابلة والعباض إلا إذا تغمد الله سبحانه وتعالى العبد برحمته نسأل الله أن يتغمدنا أجمعين برحمته وأن يصلح لنا شأننا كله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 اللهم أصلح ذات بيننا وألب بين قلوبنا وهدنا سبل السلام اللهم وآت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والسداد اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد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 استغفرك واتوب اليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى اله وصحبه